الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب وكاشف الكروب والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المحبوب وعلى آله وأصحابه من يستنجد بهم عند الشدائد والخطوب وبعد فهذا شريط تضعه بين أيديكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في بيان عقيدة أهل الصنة والجماعة قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وقل ربي زدني علما وقال تعالى قُلْ هَلْ يَسَّوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أي لا يستويان وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أن العلماء هم أشد الناس خشية لله عز وجل وقال رسول الله صلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وروا ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر لأن تغدوا فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأن تغدوا فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة أي من النوافل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه البيهقي اعلم يا أنه واجب على كل مسلم أنه يتعلم من علم الدين قدر من جمشي يستغنى عنه وهذا القدر من علم الدين نسميه علم الدين الضروري وعلم الدين الضروري يتقسم إلى علم العقيدة وإلى علم الأحكام فمن بي الأشياء اللي يتعلمها الإنسان في علم العقيدة معنى الشهادتين معنى أشهد أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رَّسُولُ الله زَادَ في علم الْعَقِيدَةِ لإنسان يتعلم صفات الله الثلاثة عشر لأن هذه الصفات واجب على الإنسان أن يعرفها وزاد في علم الْعَقِيدَةِ لإنسان يتعلم صفات الأنبياء اللَّي تليق بيهم. كذلك في علم الْعَقِيدَةِ الإنسان يتعلم الأشياء اللَّي تخرش من الإسلام باش يتجنبها وباش ما يقعش فيها قال سيدي عبد الواحد بن عاشر المالك في كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين أول واجب على من كلفاء ممكن من نظر أن يعرفاء الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات وسيدي عبد الواحد بن عاشر من علماء المالكية المعروفين والمشهورين ومن بين أشياء اللي واجب عن مسلم أنه يتعلمها في علم الأحكام الأحكام تاعة الطهارة كي الوضوء وكي الغسل والأحكام تاعة الصلاة لأن الصلاة عندها أركان وشروط باش تكون صحيحة وثم أشياء إذا المسلم يعملها في الصلاة صلاة تكون باطلة فواجب عن المسلم أنه يتعلمها زادة من بين الأشياء اللي واجب على المسلم أنه يتعلمها الأحكامットع الصيام والأحكام appliœ Teoj للمستطيع كذلك تعلم أحكام الزكاة اللي واجب عليه يدفع الزكاة كذلك المسلم واجب عليه يتعلم المعاصي بتاع القلب والمعاصي بتاع ليدين والمعاصي بتاع الرجلين والمعاصي بتاع بقية الأعضاء كيف فلسان من الأعضاء والمسلم واجب عليه يتعلم المعاصي باش يتجنبها لأنه اللي ما يعرفش الشر يقع فيه كذلك اللي بش يبيع ولي بش يشري ولي بش التشارة واجب عليه يتعلم أحكامها في الإسلام باش ما يقعش في الأشياء اللي حرمها ربي كيف الرباء وكيف الغش وكيف أكل المال بالحرام كذلك قال لي بشي واجب عليه يتعلم أحكام الزواج في الإسلام يتعلم كيفاش عقد الزواج يكون صحيح يتعلم أحكام الطلاق ويتعلم حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته قال سيدي عبد الواحد بن عاشر المالكي ويوقف الأمور حتى يعلماء ما الله فيهن به قد حكما وهذه الأمور اللي تكلمنا عليها وقلنا أنه واجب عن المسلم أنه يتعلمها ما يتعلمهاش المسلم بقرية الكتب. لأنه ممكن في الكتب اللي يقراها الإنسان يكون فيها تحريفات في الدين فتعلم علم الدين يكون بالتلقي من العلماء أو من اللي يتعلم عند المشايخ والعلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما العلم بالتعلم فالرسول ما قالش العلم بقرأة الأكتوب إذن لابد للمسلم أنه يتعلم علم الدين من عند إنسان متعلم ومن عند إنسان ثقة لأنه علم الدين كيفاش وصل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم علم للصحابة والصحابة علموه للتابعين والتابعين إلى تابع التابعين إلى يومنا هذا قال سيدي عبد الواحد بن عاشر المالكي يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك وفي صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل نفهم من كلام البخاري أن المسلم قبل ما يعلم غيره يتعلم هو وأن المسلم ما يدخل في معاملة حتى يعرف المعاملة هذه حلال ولا حرام إخوة الإيمان الإنسان اللي يتعلم علم الدين واللي يميز بين الحلال والحرام يميز بين الحاجة اللي هي صحيحة والحاجة اللي هي باطلة يميز بين الخير وبين الشر هذه ما الفوائد بتاع العلم قال الله تعالى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 يكون بأن الإنسان يتعلم هو علم الدين ويعلم أهل علم الدين إخوة الإيمان إذا شخص ملقاش في المنطقة اللي يسكن فيها شكون يعلم علم الدين ويعرف أنه في منطقة أخرى ثم شكون يعلم علم الدين فهذا يمشي لوج على شكون يعلم علم الدين لأنه إذا يبقى في المكان اللي هو فيه يبقى جاهل قال الإمام أحمد بن رسلان وهو من علماء القرن التاسع الهجري من لم يكن يعلم ذا فليسألي من لم يجد معلما فليرحى لي إخوة الإيمان بعض الناس كتجي تقولوا إيجا تعلم علم الدين إيجا تعلم كيفاش الصلاة تكون صحيحة يقول لك الفائدة في النية فنقولوا أن النية فقط ما تكفيش العلماء قالوا باش العمل يكون صحيح لابد من النية كذلك لابد بد أن هذا العمل يكون موافق للشارعة باشر عمل يكون وفق للشارعة لا من الايان بالأركان والشروط كيف الصلاات عندها أركان وشروط فباش الصلاات بتعا مسلم تكون صحيحة لا بد من النية عينية الصلالات كذلك لابد من الاتيان بأركان الصلاات وشروط صحة الصلاات. فمثلا من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة فإذا المسلم يصلي قبل دخول وقت الصلاة فهذا صلاة مصححة ولو يقول أنا نويت الصلاة لأن النية فقط ما تكفيش وأما الحديث اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فمعنى الأعمال في هذا الحديث الأعمال الصالحة كيف الصلاة وكيف الصيام فهذه الأعمال باش تكون صحيحة لابد لها من نية لكن مش معنى هذا الحديث أن النية فقط تكفي مش معنى الحديث أن الإنسان يعمل عمل وهذا العمل يكون مخالف للشريعة وبعد يقول لك في فالنية أعوذ بالله من هذا الكلام إخوة الإيمان في هذا الزمان اللي نحن نعيش فيه برش ناس مشغولين بالدنيا قلوبهم غافلة وما يسعوش باش يتعلموا علم الدين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به معناتها يسأل العبد يوم القيامة هل تعلم علم الدين اللي فرضه ربي عليه وهل عمل بالشيء اللي تعلمه إخوة الإيمان أحنا في زمان كثر فيه الجهل وقل فيه العلم وكثر فيه الناس اللي يدعيه العلم هذا ما اللي يفتيه في الدين من غير علم يفتيوا بأشياء مخالفة للقرآن ومخالفة للصنة الرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا أنه مشي جيد زمان يكثر فيه اللي في الدين من غير علم إخوة الإيمان اتعلموا علم الدين من عند انسان ثقة من عند انسان يخاف ربي من عند إنسان يعلمكم دينكم لوجه الله تعالى ومن عند إنسان ما يتكلمش في الدين برايو قال الإمام ابن سيرين رضي الله عنه إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم رواه مسلم أخي المؤمن ما تجعلش همك جمع المال وما تجعلش همك حب الدنيا خلي يكون همك الاستعداد لما بعد الموت لأنه كل نفسا ذائقة الموت فالموت منا قريب والرب علينا رقيب وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد كلنا بشرح من هذه الدنيا وكلنا بشطرك يترك الأهل والمال والأصحاب والأحباب والأقارب والقبر باب وكل الناس داخله قال أحد الوعاض لا تأمن الموت في لحظ ولا نفسي وإن تمنعت بالحجاب والحرس واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منها ومترس ترج السلامة ولم تسلك مسالكها إن سفينة لا تجري على يبس إخوة الإيمان تكلمنا على القدر من علم الدين اللي واجب على كل مكلف أن يتعلموا ولم يتعلمش هذا القدر من علم الدين يكون واقع في معصية كبيرة وشكون هو المكلف المكلف هو البالغ العاقل اللي وصلته دعوة الإسلام والبلوغ عند المالكية يكون كما قال سيدي عبد الواحد بن عاشر وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حملي أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر أما عند الشافعية فالبلوغ يكون بالنسبة للذكر إما برؤية المني أو بلوغ خمصات سنة قمرية والبلوغ بالنسبة للأنثى يكون يأما برؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ خمصات سنة قمرية فليموت قبل البلوغ فهذا ما هوش مكلف وليعيش بالغ وما يسمعش بدعوة الإسلام معناها ما وصلتوش أصل الدعوة أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ما هوش مكلف قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يسيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه الإمام أحمد والكافر اللي هو مكلف واجب عليه يدخل في دين الإسلام وهذا يكون بالنطق بالشهادتين وواجب عليه أنه يثبت على دين الإسلام واجب عليه أنه يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات فالعبد التقي هو اللي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات وليموت هو تقي يدخل الجنة من غير عذاب إخوة الإيمان اعلموا أن أفضل العلوم هو علم التوحيد أي علم العقيدة وفي علم العقيدة الإنسان يتعلم معرفة الله ومعرفة الرسول معرفة الله على ما يليق به تعالى معناها معرفة ما يجب له كصفة العلم والقدرة وما يستحيل عليه كالمكان والشكل، وما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه، ومعرفة الرسول على ما يليق به، معناها معرفة ما يجب للأنبياء كالصدق والأمانة، وما يستحيل عليهم كالكذب والخيانة، وما يجوز في حقهم كالأكل والشرب، كذلك، ثم أمور أخرى في العقيدة على المكلف أنه يتعلمها كالإيمان بملائكة الله وكتوبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن بالأشياء التي تبيننا أهمية علم التوحيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم أبعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيده تعالى كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا ونحن فتيان نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا رواه ابن ماجة فهذا فيه دليل على أن علم العقيدة هو أفضل العلوم، وأهم العلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة في الأول العقيدة. إخوة الإيمان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، رواه البخاري. فأفضل الأعمال على الإطلاق، الإيمان بالله وبالرسول، والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة فلما يؤمنش بالله وبالرسول هذا ما عندوش ثواب يوم القيامة قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف فالكافر ولو كان في الدنيا يعاون الفقراء ويعطي ماله باش ابني المستشفيات والمدارس فيوم القيامة ما عندوش حسنات لأنه ما كانش مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب إخوة الإيمان الكافر يدخل في دين الإسلام بالنطق بالشهادتين أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولو من غير اللغة العربية إذا إنسان ما يعرفش اللغة العربية ويريد الدخول في الإسلام ينطق بالشهادتين بلغته وإذا ما ينجمش ينطق بحرف الحاء من كلمة محمد يقول أبا القاسم معناها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أبا القاسم رسول الله ثم مو شرط أن ينطق بلفظ أشهده فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي باش يدخل في دين الإسلام ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعترف بالسان وأعتقد بالقلب أن المعبود بحق هو الله أي أن الذي يستحق العبادة هو الله لأن هناك معبودات تعبد بالباطل والعبادة معناها أقصى درجات التذلل فاللي يتذلل أقصى درجات التذلل لغير الله فهذا يكون مشرك ونبهوكم المسألة وهو أن المسلم اللي يتوصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف اللي يقول يا ربي بجاه النبي محمد سهل لي أمري ولا يقول يا ربي بجاه النبي محمد أقضي لي حاشي فهذا توسل جائز وما هو عبادة لسيدنا محمد لأن المسلم وقت لي توسل بالنبي محمد يعتقد أن الله هو خالق كل شيء ونبهوكم مثل أخرى وهي أن المسلم يزور قبر نبي اولي ويدعي ربي ويقول اللهم بجاه هذا الولي سهل لأمري ولا يقول اللهم ببركة هذا الولي أخذي حاجتي فهذا جائز وما هو الشرك لأن المسلم ما يعتقدش أن هذا الولي سيخلق له هذا الشيء لطلبه إنما المسلم يعتقد أن الله هو خالق كل شيء أما إذا كان إنسان يعتقد أن الولي يخلق شيئا فهذا ما هوش مسلم إنما التوسل بالولي هو سبب حتى ينال هذا المسلم مراد من الخير إخوة الإيمان العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود ومعرفة الله تكون بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه تعالى ويجب لله صفات الكمال والعلماء قالوا ويجب على كل مكلف أن يعرف ثطاء الصفاء لله تعالى وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام وتنزه عن المشابهة للحادث هذه الصفات ذكرت كثير. في القرآن وفي الصنة لذلك العلماء قالوا واجب معرفتها وجوبا عينيا أي واجب معرفتها على كل واحد مكلف ومن بين هؤلاء العلماء الشيخ السنوسي المالكي والشيخ سيدي عبدالواحد بن عاشر المالكي الذي اذكر هذه الصفات في أبيات فقال يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات